للله الرحمن الرحيم. إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من الله تعالى عليك ويهديك طريقا مستقيما.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 وَكَانَ ذَلِكَ عَادَ اللَّهِ فَوْضًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَالِّينَ مِّنَ اللَّهِ ضَلًّا عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعلهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن مكتب إنما ينقف على نفسه وَمَن أَوْفَىٰ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ فَإِنَّهُ يَتَّقِي حَقَّهُ وَيَخَافُ رَوْعَتَهُ وَيُحْسِنُ إِلَى النَّاسِ وَيُؤَدِّي الْأَمَانَةَ وَيَتَّقِي اللَّهَ وَيَخْشَاهُ وَكَانَ مِنَ الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا يقولون بألفناتهم ما ليس في قلوبهم، أَلَفَ قل مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بلظنتم أن لا ينقلب رسول المؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وقتم قوماً برا مَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ كان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها دعونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله بنا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمقلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرات فعلم ما في قلوبهم فأنزلت كينا عليهم وأتابهم قد حن قريبة ونغاني كثيرا يأخذونها.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 وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيةً للمؤمنين ويهديكم فراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولم يقاتلوا الذين تفعلن ولاؤ الأبدى وهم لا يجدون ولين ولا نفيرا ثم نتى الذين قال خلف من قرن ولم تجل سنت الله سبعين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 هم الذين كفروا وطدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء فَلَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَقَاوُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرِضَةٌ بِغَايَةِ الْعَيْنِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 ما قاد وقاد الله رسوله الرؤيا في الحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقاطعون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رتوله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد مدروَّتُوا اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أشدّاء على القُفّار رحماء بينهم تراهم ركعًا سُجَّدا يبتغون صدّا من الله وربنا إيمام في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطعه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه فاست ولنظف استوى على توقه واجب الذو علي يغض ظلم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجرا